وكل شيء ن ح ص ي ن ا ه في إ م ا م مبين واضرب لهم مثلا أ ص ح ا ب القريه إ ذ جاءها المرسلون إ ذ ارسلنا إ ل ي ه م اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث, فعززنا بثالث فقالوا ع ز ز ن ا بثالث ف إ ن ا موسوعه النابلسي ت م إ ل للعلوم الاسلاميه أ ن ز إلا تكذبون قالوا ر انا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا ط ا ئ ر ك م معكم ان ذكرتم بل أ ن ت م قوم مسرفون وجاء من ق ص ا ل م د ي ن ة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا ي س أ ل ك م أ ج ر ا وهم مهتدون وما لي ل ا أ ع ب د الذي فطرني و إ ل ي ه ترجعون اتخذ من دونه آ ل ه ت ن ي يردني الرحمن بضد لا تغني عني, تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إ ن ي إ ذ ا لفي ضلال مبين إ ن ي آ م ن ت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أ ن ز ل ن ا على قومه من من جند من السماء وما كنا منزلين إ ن كانت الا ص ي ح ة و ا ح د ة ف إ ذ ا هم خامدون يا ح س ر ة على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون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 و أ خ ر ج ن ا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وفجرنا أ ع ن ب و فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم فلا سبحان الذي م و س و ل ه ا م م ا ت ب ت ل ر ومن س ي للعلوم م ا ل ا ي ع ل م و ن و آ ي ة لهم الليل نسلخ منه النهار ف إ ذ ا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ل ل ش م س ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق ا ل نهير وكل في فلك يسبحون و آ ي ة لهم أ ن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا ومتاعا الى حين واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من ايه من آ ي ا ت ربهم إ ل ا كانوا عنها معرضين و إ ذ ا قيل لهم أ ن ف ق و ا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آ م ن و ا أ نطعم من لو يشاء الله أ ط ع م ه إ ن انتم إ ل ا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين ما ينظرون إ ل ا صيحه و ا ح د ة ت ا خ د ه م وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا إ ل ى أ ه ل ه م يرجعون ونفخ في الصور ف إ ذ ا هم من ا ل ا ج د ا ت إ ل ى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إ ن كانت الا صيحه و ا ح د ة ف إ ذ ا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إ ل ا ما كنتم تعملون إ ن أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة اليوم في شغل فاكهون هم و أ ز و ا ج ه م في ظلال على لرائك متكئون لهم فيها ف ا ك ه ة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم و ا م ت ا ز ا ل ي و م أ ي ه ا المجرمون أ ل م ع ه د اليكم يا بني آدم أَنْ لَا تَعْبُدُوا م ْ ع َ د ُ و ٌ مُّبِينٌ و ََ أ ن ُ ع ْ ب ُُ د و ن ِ ه ََ ذ ا ص ل ن ا ط ٌ م ُ س ْ ت َ ق ِ ي م ٌ و َ للعلوم َََ ق د ِِ ن ْْ ك ُ م ج ب الاسلاميه ً ا س م ا ت َ ع ْ ق ِ ل ُ و ن َ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أ ف و ا ه ه م وتكلمنا ايديهم وتشهد أ ر ج ل ه م بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أ ع ي ن ه م فاستبقوا الصراط ف أ ن ا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أ ف ل ا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب أ ف ل ا يشكرون واتخذوا من دون الله آ ل ه ه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إ ن ا نعلم ما يسرون وما يعلنون أ و ل م ير ا ل إ ن س ا ن أ ن ا خلقناه من ل ط ف ة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ق ا ل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أ ن ش أ ه ا أ و ل مروه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر ا ل أ خ ض ر نارا ف إ ذ ا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم ب ل ا وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا إذا ش ي م ي ق و ل ل ه ك و ن ف س ب ح ا ن ا ل ذ ي ل ه م ل و ت ك ل شيء و إ ل ي ه ترجعون